وقال إن أحد الأمراء وأحد الملوك استدعى رجلا وأراد أن يقتله ففطن أحد الوزراء الذين لهم علاقة لذلكم الشخص المستدع فأخذ ورقة بيضاء وكتب عليها إن فقط إن وبعثها مع غلام له للرجل فالرجل جاءه أولا رسول الملك رسول الأمير يقول له إن الوالي إن الحاكم يطلبك فلبس فيهابه يريد أن يخرج قبل أن يخرج جاءه هذا الغلام الذي بعثه الوزير وعطاه ورقة بيضاء ليس فيها إلا كلمة إن فعرف أنها مكيدة به ولم يأتي ومن هنا تسمع أحيانا في مجالس العامة أو مجالس الخاصة يقولون المسألة فيها إن هم أخوض من الآية الله جل وعلا قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين لا يعد هذا غيبة ولا يعد هذا من النميمة ولا يعد هذا وشايا نصرة المظلوم حق وموسى كان مظلوما عليه السلام ولهذا قال الله جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نسئلين من القوم الظالمين خرج من ماذا؟ خرج من أرض مصر قال ربنا ولما أي حين توجهى تلقاء مدين كل ما بعد هذه الآية مبني على هذا الدعاء كل ما بعد هذه الآية مبني على هذا الدعاء قال ربنا ولما توجهى تلقاء مدين قال عسى رب ان يهديني سواء السبيل. خرج موسى من أرض مدين ولا يملك شيئا إلا حسن الظن برب العالمين فلجأ إلى ربه لما لجأ إلى الله هداه أي هداية وكفاه أي كفاية وعطاه أي عطية ولما توجه تلقاء مدين قال أسى رب يهديني سواء السبيل